شفاء لروحي وحب المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحب المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمل حياتي وخير الزمين إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلل الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيذل ذلهم في ضياع بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت واذنت لربها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه اَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَشَوْفِ يَحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَشَوْفٍ يَدْعُو ثِقَلًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا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 الَّذِينَ كَفَرُوا يَكذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعْرُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ موسوعه <تصفيق> قال في <تصفيق> الحال زوجها في الحال وَذِكْرُ رَبِّهَا وَحَقًّا يَا أَلِفُ نستمت بذلك سعادة الدنيا ونعيما نحيا نقول أن نكون من قوم القادم وحفتهم الرحمه وذكرهم الله عز وجل من عرضه الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ورسلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عرضه تعالوا يا على الكتاب الذي انزله الله ليعمل بها الناس فيسعد في الدنيا وفي الاخره فهو من سبحانه فمن سمع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له لعيشه صلى ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب ما حشرت الا اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تزكى اياتنا فنزكي لها وكذلك اليوم تنسى ان المعرض عن ايات الله الضنك والشده والسعد والنصب في الدنيا قبل ما يعيط له نفسه يوم القيامه من العذاب نسال الله ان ينزينا من العذاب ففي هذا القران منحه ودخول السعاده لله لكل الله ان المصحف ليس وظيفته ان تزين به الجدران ولا مقدمه السياره ليس وظيفه المصحف ان يكون في علبه من الخطيئه ويعرض الناس عما فيه ليس وظيفه المصحف أن يكون جائسة في فيه مصادقة بل وظيفة المصحب أن يعمل الناس بما فيه ليسعده تعالوا إلى هذه الدقائق مع آلات من ربنا من أقرام يشوه والرسول في الله عز وجل وقالوا السور يا ربي اتخلوا اتخلوا هذا القرآن محبورا هذا موح ملا يسمح في كل شهر المرة او في كل سوعة المرة او أن المصقف لا يسمح له إذا في رمضان أو يحملت في ما فيه يا أمة القرآن أصابنا, أصابنا لما أعرضنا عن القرآن لوحضرنا لما أصدنا ما فيه من الأحجاب وأعرضنا ما فيه من الرشادات إذ فهذا لمحشر المسلمين بل لكل البشر الى حياه ليتعلم المسلم من كباره كيف يتعامل مع اهله مع مرافقه وولده وكيف يتعامل مع شانه وكيف يتعامل في بيعه وشرائه وتجارته كيف يكون حاله حين فرحه كيف يكون حاله عند حسنه لما تعلم من السنين وفي القرو كان يتملك قال بالحلال والطعام هذا القران لما اطينا فيه من الاحكام واقربنا ان نرجو عيالنا من الشدات وال أينا على تذكر ما في نبي وعمل نبي صورة للشام صورة الركية أرفع صوت وعسول آية دخل قلب القرآن مكين الذي يخاطب القلب ويحذبه ويكثر حسن عظيم والوقت من اعدائي للاخره يحكي له القران المادي القيامه وكان لها راي عليه يرى امام عينيه بحث الناس من قبورهم وحجهم للقيام بين يدي ربهم ويخص سوى امام عينيه الصراط والايتام والاقتصاد والصالح والصح والاتباع للمؤمن حول حول الذي صلى الله عليه وسلم لما ما خيرهم بعد ان ذكروا في الدنيا وهي وفرقوا وبتاعه كل ما تحدث النبي يتقن القول ان يدرك انه بعد عاش على رقها. ان عاش قصدون او مئة او انفا من النعوان. لقد اهلا هذه الريان. على العمل للحياة حقيقية على عدم الانشغال بالدنيا وقتل إلى آخرة من أجلها فإما المتتذبرة إما أنزل الله في القران من رقم ما نزل على النسي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عليه في المرحله المكيه مرحله التربيه والتمشيه تمشيه للذلال يقوم المسكين على ناهم يطيل نسيم على شماله وفي في هذا وفتحها فيسب ان المتن في القراءه وآياته القصيرة المتوالية المتسابعة فمن ذلك يحذب في قلبه احتقار الظنية وتعظيم الآسرة الانشغال بمصيره في الآسرة إلى الثلاء الشطر فإحذر على الثلاء يوم أن تنقصر وتتشفق لأنزل من غيال الملائكة ويوم تشفق السماء الغمان وانزل الملائكة منزل الملك يومئي للحق الرحمن وكان يوما على الكاثرين أسيرا إلى السماء الشفق لتتنفسها الملائكه من خلالها لتهدئه الارض المحشر ساعه تبدل الموت والارض والسماوات واجلت لربها وحقا سمعت وانصفت وانقادت وحق لها تنقاد لامر ربها إذ رأى أطلة ما يتعسى الناوات والأرض والجمال فبين أن يحمل منها وحفلها للإنسان إذ لمه كان قدوم الزهورة تخاف السماوات والأرض وكل الظهر وضع كما حتى أخطاء الإنس يحمر الله السماء تنشط وتنفضل فتستنع وتنخال وتدعي لأرض ربها وحفظ لها أن تدعي فهي خلق للخلق لا جمعنا حول خلقها في السماء شقا وأذية لربها وحفا ظهرا وسوريت واتخذت متغير وتغيرت, وتغيرت فصارت امر غير الغير والامر من اجل من خليق خرى امر مستويه السلامي مستد امر بيضاء ناصعه البياض مستوية الثلاث فتح الذي غلطها لا جاء فيها عواجا ولا أمس لا جبل ولا مرتفع ولا ملخبط مستوية الثلاث الاستواة ويسألونك عن الثلاث فقم ينزبها رب ينفى أهلوها لا ترى فيها نعوه ولا انثى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا الصحيحين يا ايها الناس انكم تبصرون يوم القيامه على ارض بيضاء عفراء تاملوا وتدمروا لتعلموا الى اين تبصرون فكل الناس الى ذلك رغما عنه هذا ما سيمر على الكل قال انكم تحشرون يوم القيامه على ارض بيضاء عصراء اي ناصحه البياض كقرط النفدي اي كالدقيق الذي اخرجت منه اللخاله البياض وشولها على بينهم وشولها لماذا لماذا لماذا لا لماذا لماذا لماذا لماذا لا لماذا لماذا لماذا لماذا من لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا أرض المحشي علىها ليصفه وإذا الأرض ضدت صويت وصارت مستوية الزمانة للسواق وإذا الأرض ضدت وألقبت ما فيها وتطلل ألقبت وألقبت ما فيها من في الأمواد وغذى الله الذي بدأ الخلق على كل طريق تجيد بحثا عن أمر في قبور المستكن لا يعلمها الا الله ونفخ الصور فاذا هم من الاجداد الى عصف من السنين يخرون مسرعين الى ربهم لا يمين ولا شنال بل إلى ربهم يمسلون يوم أخرجون من الأجلال فراعا لأنهم لما نصحي وفضاء خاشعة لذي الصارق ونفق في الصور هم من الأجلال إلى ربهم يمسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرصدنا هذا من الناس اسم عشاءة من الخليل هذا الذي نراه من قرود الناس مفادة وراسة ضعورة من قدورهم هذا الذي نراه من حجر الناس واستماعهم لا وعدا الرحمن وصدق المرسلون ان جاءت الى صيحه واحده فالى هم جزير لديها محضر والى الارض مدت وخلقت ما فيها وتقلت اخرجت ما فيها من الاموات كانت لهم احياء ما في بطنها من الجنود من الثالي والفضة قال صلى الله عليه وسلم حتى تكون سنوبها تلقص وانت سنع الناس ويأتي الخاربين ويرطوا إلىه ويقول لاجل هذا قتل ويأتي الثالثم ويقول منك هذا قطع اليد وطرق ولا احتي أهالي الدنيا التي يقسمي فيها المسلم المسلم يخضون لا يستفيدون لها ولا يقضون عملها ولا صينة ولا وسلها وألقصنا فيها وتخلص هذا من استودعته فيه لا قد أتيت الأمانة كاملة الغيظة وهذه المعاتل وخلوط كانت في مصر الأرض تقلت وأدلت لربها وقفت وقالت وسمعت وأطرعت لربها وحفظ لها أن تستمع إلى أمر الملك الجميل رب العالمين يا أيها الإسلام إن تتابعني ربك تتبع سبحانه يا بالآلف المسلم والكاسم الصالح والطالح أمور الإمسان يا كل من الإمسان إنك كادح أي عادل إذا ربك عدد سادحا سملاقين يوم القيامة تغيب أباد عدد ثورا إذا كلهم تضحنوا. ما ذكرت بونا مسيسة. يا أيها الانسان انت, أنت المخاصر. ليس قريب. لا تفجر بغيب. انا المخاصر. وهل تنظر ناصر انك كامحا. الى ربك كامحا فملاقي تعمل العمل وتنساه بعد لحظات أو أيام أو أشه للنور سنوات لكن هل الذي يحضر؟ أحقاب الله ونسور وهو عن الكتاب فكر المنجدين والشيحين مما فيه ونقولون يا رؤية الأمر ما لهذا؟ لا يغادر صغيرة ولا سبيعة إلا أحضارها ووجدوا من عاملوا حاضرة ويغضي ربك أحدا يا جهة إنك كابح إلى ربك كابحا تسأل عن الصغير والقصمين تسأل عن السلمة تسأل عن الله تسأل عن المعاملة عن معاملتك لمرأتك لولدك لجارك لقصمك تسأل عن كل ذلك وواجه ما أمي قل ما أمي حاضرات فمن من يعمل مثقال ذره خير يرب ومن يعمل مثقال ذره الكل حاضر انك كان يحاسبك الى ربك جل جلاله فهو لا عينك وصدر بعض رحل العلمي يا أيها اليسار لك كادح أي ذاجب فِي ربك وضمعين في الزهد إذنك كادح مصرع إلى الله كل من كل ما تمر عليك للليل او نهار تقرر من ساعة الخيام بين يديك تكادح منها ربك كابحا فملاقيك كما كان بعض السلف يقولون يا ابن آدم الليل والنهار يعملا لكي تفعلا فيهن لك. انت لا تستطيع أن تكون أتفضل ولا تحتل هذه الساعة من عمري وعد تأمش بعد ساعة بعد يومنا وبعد طبنا إذ أتكامح من عرض الثلاث كمحة نضع بالذهاب ولا تدري كم عمرت مئة ثمانون خمسون أقلي وأكثر لكن له أجمل مع كل بداخل حيات مع كل ساعه اليقين حتى تذب ساعه رحيلة من الله الميل يتبعه نهار والنهار يتبعه كالنهار وهو يعملان لا يستطيع للنهار يتأخر بل لا مستهدئة من بعد النهار ولا يستطيع لها وان يساقق إلا ماذا تبتع لأحكم الليل وهنا يعملان فيه وعامل الليل فيك أنه ينقص منه لك جملة من الساعات وعمل لها لك أنه يجريس بربك بقتل من الساعات من ربك أبس أبس يا من تغير لها شرصا لأجي الدنيا أنت رافي من الله أنت لا تكيب من الله بعد ساعة بعد يوم بعد عام بعد عشرون عاما سيسمع الناس ونابد أنه لا يوجد فالفلان سيسمع الله إذن تتجاه عنهم إلا رب تكلفت علامه علامة نفسك لأجلني سبيلا تضيع نفسك بمخارفة أمري الله بتضييخك الأول تضيع نفسك, نفسك أجلس لأجلس من الحرام تضيع نفسك لأجلس منصر في المناصر تقيع نسج العجل حاضر من الدنيا قليل، الفراق من الله، إلا تكاليع إلى ربك كذب حسن ولا خير، أما من رود إلى ما له بيدين، ويصلم إلى أهله بسرورا وعما من مغتن بسابه وراء بطره فسوأ يدعو ترورها ويصلى سحيرا أحوال عظام ومشاهد تخلع القلب من جاهده يمشاهد مشهد الثقاف وإعادة الحقوقين المظلومين ومشهد الريسان وفقق القرصة لنؤتد في أعمال العماد ومشهد القرور على الثقاف وفقق القرصة على مسئلة حتى أجمعها ومشهد امتناعها قوله يا ناس فاذكروا الله وان اعظم المشاهد التي تقنع القلب مشهد اخذ الانسان الكتابه يا ترى يحضر ترى يوم من يوم المحشر ها سالوا في النبله هذه صلاه لا تستغفرني هذه هي قصتي يا هذا اصل القلب هذا ذكري لربي هاهم هاهم ها هم القول في كتابي الذي قال الصاياي خمس فهو في ساميه ربك يعلي شد راضيه او اخرى يهدى جسابه من فيقول اليك الأدل تهينا مضوعة جسابية وأن أدلنا حسابية يا ليس فاك يا ما أقرى عندي ما فيه ضاع الزن وذهب الأمس ذهب كل شيء ما ذهب عني لا حدة له بهذه شيء يحدث وإن أياه يا رب تبت. سلم يا رب سلم حسابا حساب يسير قال السبيل صلى الله عليه وسلم من نوقش بكساد عده وبنبد الآخر من حوزها عده من نوقش بكساد عده قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أولئك الله يقول فاما من نوقش بيمينه فالسوء يحاسب حساباً يسيراً قال يا عائشه ذلك العرض العرض حساب يسير من يقول في الايه ليس الحساب الا ما هو العرض العرض قال صلى الله عليه وسلم وإذن الله عز وجل المؤمن يوم القيامه حتى يضع الجنة من عليه كل يجعل يطردوه بذلوره أي حدث أجده يوم كذا؟ يوم ان يطنعك الجنة وكذا؟ سيقول لا يستطيع الجنة ربما لو أنقعوا بيسانه لنطفت الجوال اتشهد عليك خذيها قال أعلم يا رب أي عملي أتعلم يوم صنعت كذا يوم قلت كذا وكذا فأقول أعلم يا رب أعلم يا رب حتى اذا صالنا الحفظ عنده هيا لكم قال الله إذن مرضوها عليك في الدنيا الله مستورنا في الدنيا وإننا شرعنا وإذن نغفره هذا اليوم هذا عرض فكوم نحاسب حسابا يفير هذا العرض لكن منحوص لما تحفظ الحساب عذاب منافسة الحساب على كيف الحساب أن تخلص بالتراب في يوم كذا وكذا لتخلص لهم ذلك اجل لما أعطلت للفلاد من الجدد لما بلأت عن فلاد أو فلاد من الجدد لما خدمت فلاد لما من فلاد تحتاج الى سؤال يسمعه فلاد حساب من كوش الحساب عندك اَمَّا مَنِ الْغَوِيُّ إِلَى كِتَابِهِ الْيَمِينِ يَا رَبِّ لَا تَحْرِمْنَا مِنْ فَضْلِكَ فَلَوْلَا يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا أَلَمْ يَكُنْ يُخْرِجُ وَأَمَّا مَنِ الْغَوِيُّ فَمَثَالُهُ وَرَقَةٌ أَتَتْ الشِّمَالُ مِنْ دخلت الى الستان الصبور والهلال يدعو على نفسه ان يموت ان هو لا يرى هذا الذي يراه الانسان يصل فيه الحال ان هو يكون افضل شيء يتمناه الموت ولا تاوميه لا يكون قالوا نخرج اهلا ندخل الداله ليقضي علينا ربك كصور وانما تنوس الكتاب هو ظهري فكنت يدعو على نفسه بالهلاك الهلاك بالموت لا تدعو يوم ولا حين ولو صدوا ان من كل نسال الله السلامه له الحق والعدل واما هو اللهم اللهم من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو الدهورا ويقصد ليستعيرا اللهم اسجدنا الى النار اللهم اسجدنا الى النار من سبب ذلك يا قال له كان في لترفعوا الكيم باستعداد للحجاب بيوم القصاد يعرض على الناس لا نريد ان نسمع امام وفي مسؤول معروف عن قوم مقبل على الله واصل الين حقوق البينانين انه كان في هذه مشروعا غافلا او متقاطعا عن ساعه الخيان بين يدي الله انه ظن ان لن يحوم او يعود ومنكر اللفظ بعد الموت نافذ لكن سمع من الذين ان يؤمنوا بالبعث بقلبك ولسانك ويكثر ذلك بالعمل تامل في عمل نفسك لا شان لك بغيرك لا تنشغل الا بنفسك يا عبد الله واجعل جواب السؤال بينك وبين الله هل عملك عمل انسان يرى انه موقوف غدا أين ذهب المال يسأل الا هو ظن لن يحكم ظن انه لا بحث معدل او وان لا يكون لهذه هذه القصه متقلط متقلن الصدقه بالشرف لان الامر فيه الا هو ظن ان لن يقوم او عن ذلك ثلاثه او تقافل بل سترجع ستكون ستعود يا ربك وتقف بين يديك بلى ان ربه كان به بصيرا يا عبد الله الله يا يراك الله يسمعك الله تفصيل يسمع. يسمع بك الله يرى ان يكون بك الله يسمعك يا عبد الله أنك نراجع الى الله أقوله لنا بلدى السرعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نشط المرسلين وخاص المبيين والسيطين والدين والآخرين نبينا مطلوبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سلام على زوجه واحفادة هديه واستنى بسرنه بعد المسلم إلى اليوم يقول الله عز وجل فلا لا أقصده الشفاق والسليل ما وما وتق والقبل يسأسا لقد نورنا طبساً عن طبس يقسم الله عز وجل بما شاء من آلاته ومن قبل ولا يقصد بالعب أن يقصد إلا بالله عز وجل أو قدرت من صفات الملك الجليل سبحانه واذا نزل الله بايه من اياته فانما ذلك ليختبروا ما يستحقون وما يريد بين عظيم القدرات جل جلاله والشفق هو النور الاحمر المتلقي بعد غروب الشمس في السماء فلا اطلس بالشفق ايه من الله والذي يردنا وردنا حوى وجمع هذا الذي يغشل المخلوقات رضاً عنهم وتسير فيه شؤون لا تكون بمثال فمن خلق الله مخلوقات لا تسعى ولا تحيا إلا بالميد وبيا كما هذا لا تتتعى والذي عندما تتحول وجمع وغشية من المخلوقات لما قدم الله أن يرجع والقدر إلى السفر أي سفر وصار ده ده ده ده وهذه آية من آيات الله آية آيات الله القمر ولا يكن لهم الذي ينزق منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تدري بمستقر لها ذلك قدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى, حتى عاد كالعرزون القديم العرزون القديم هو الانجلزه الذي يشبه الناس القديم على الناس الذي يحمل غضبا والبلح هذا نيال من يشل كلام والقمر قد طلع من الليل حتى عاد كالعصول الخض اسم الشمس منها ان تدرك القمر الذي يسابق مناه وكل في بلد يسبحه فما قدر الله والقمر إلى نك يقسم الله عز وجل يا أجواء الإنسان الثلاث لترجمنا طبعاً عن طبعاً رقلاً عنهم فالإستاذ الناس تعليم الذي تكفر بباله بقواته بناجه بنسبه بنظمه رقلاً عنهم تدري عملي هذه الأحوال لقد رأت لهم نطبقاً عن طبق الأحوال مختلفة عدم وبعد العدم نقفة وبعد النقفة علقة وبعد العلقة نقفة وبعد, وبعد ذلك عظام اكسوه الله عزا وزننا بالله كنا جميل قلنا طفل من اللحن. ثم الظبي يعد ثم شاب في البذورة والضوة ثم تبدأ بعد ذلك فراح يصنع للشديد لترجبه الصباحا عن الصباح ثم يرحل وبعد الموت خلصات يرتوها في القضي تتحلل ويصير ترابا ولنستفر بعد ذلك ونحييك الله إلى أرض المحسن لكم عن ذلك أيكم يستطيع أن يبنى من ذلك من يستطيع أن يول فتلاً يعجب من من كل من من الناس يستطيع ان يظل في صدقه واحده صحيحا دوما او صاحب مالا دوما و تلك الايام نداولها فالى الناس دول, دول يرفع الله من يشاء لحكمته و من يشاء لحكمته ويرفع من يشاء لحكمه و من يشاء بحكمه قل اللهم ذلك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعد من تشاء وتذل من نشاء التي لا القي على كل شيء قد يابني الانسان يقسم الله بالقسط تلو القسط فلا اقسم بالشفق واللين ولا وسق والطمر إلى التزق لتركب الله رغمًا عنكم طبقًا عن طبقًا فلاكم لا يبنون ما بالكم القرآن لا يحرك قلوبكم وإنه لو أنظر على جبلٍ يقصده من الذي جل كتاب أزلنا عليك لبقي جلسة من الضلال إلى النور كما نزل النور، وإذا قرنا عنك القرآن لا يصدون، لا يخافون، لا يخافون إلى ما فيه. آيات من آيات وفي القرآن خمس عشرة آية. يسال للمسلم ان يسجد عندها فلا يشتاط ان يكون على الوضوء ويسال له ان يسجد اذا راى من قال شرك يسجد او قرا هو في اسريه فسجد اما اذا سمع من يقطع ولم يسجد فلا يشرع ان يسجد الا إذا رأى واذا كره عليهم القران فليسرفون بل الذين اتقوا يكذبون يعالجون مع فِي في القران بقرهان وبيان وَاللَّهُ والله يعلم بما يوعون اي ينكرون ويكتمون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا منهم غير مذلوم غير مغفور لا ينتهي نسال الله ان يجمعنا في جلسه يا امه القران نحن في حاجه شديده ونشعه الى تدبر القران هذا الشهاده سيسال يوم القيامه بين يدي الله عن هجرانه عن وجراه لا تكن ممن يشكوه رسول الله وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران اياك اذا كان المصحف في بيتك على الراب وعلاه التراب فانت في خطر في خطر عن قلبك عمر بيتك رب ولدك على القران تدبر ما فيه واعمل بما تستطيع لكي لا تكون نهيرا في القرآن نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله ورسوله اللهم اقمنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوافقنا مع الابرار اللهم اجعل النار زيادتنا في كل خير واجعل الموت لنا لكل كل اللهم اصرف عنا شر ما أنزل و ما والله اللهم اللهم ولا والله ولا ولا نقتلنا يا رب العالمين الله يرحم كل مسلم الله في كل مكان الله اللهم عليك لمن روع المسلمين واذاهم اللهم عليك لمن روع المسلمين واذاهم اللهم اثقل المستضعفين من المسلمين اللهم اثقل المستضعفين من المسلمين يا ارحم الراحمين بين قلوبنا يا رب اصلح ذات بيننا يا رب بين قلوبنا يا رب على الحق والهدى سميع شرور الهدى اللهم اولي علينا الحلالة واتولي علينا يا ربنا الشعارة اللهم اقضت لنا عن المدينة للمسلمين اللهم اشكوا التفليق المسلمين اللهم استوء إثباءنا وإثباء المسلمين اللهم اهد وحيين المستراح والمغدرات خذ لنا وطير من الحق والضي يا رب بن عبد ربنا يا رب, يا رب أولادنا أولادنا من كل من كل اللهم اجعل سمعنا هذا سمعنا صوما وجعل رغبة بعد التفرغ ولا معنا ولا بيننا ولا حولا شتيا ولا حجنا اللهم اجعل هذا استغفير الله لي ولما في الصلاة. I الله أكبر <تصفيق> الله أكبر شفاء لروحي وحب المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء وحب رحمه قلبي وحصني الحصير وامن حياتي وخير الدليل اذا تهت يوما مع الحائرين فقراننا هدينا والحبور وبشر يسلل الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيفزوغ منه الضياء المبين سيفزوغ منه, منه الضياء المبين فيا رب دور به دربنا وتفزد به في فوادي فإني عليل أقاسي الكروب طريح بسجن الهموم رهين طريح بسجن الهموم رهين طريح بسجن الهموم رهين, رهين فمنّ علي يا راحميك فما لي سواك إله معين فما لي سواك إله معين فما لي سواك شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الظليم إذا تمت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسل الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيفزوغ منه الضياء المبين سيفزوغ منه الضياء المبين